محمد الله من سلك وفاز بجنات النعيم من عاد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين كعبد المجيد أما بعد فإننا ذقنا على كتاب الله وخير الهدية محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيش نفر مديها كتاب توضيل الحكمة من بلوغ المرام يشير العلماء عبد الله بن عبد الرحمن البستام وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق عينين.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 أو زيدان ذا زي الإنسان كذا رئيس ذا راض ذا ببني أقدر ذا شوي نقلبو استراحةي أو يقصي خذ لج أو بتن أخذ أخذت إمام مستقبلات كذي وزاد أبو داود عن معاد رضي الله عنه والموالدة ولفو اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقاعة الطريق وظل الموارد يعني أول شيء عن الموارد خلص أيش ترى أحمد عن ابن عباس إمام روايات الطريق ابن عباس لطايبل أو نقائماً يعني شوية أو أو, أو أو يدي أو يدي أو فيه ما ضعف الضعف واخرج الطبراني عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المذبحة إمام الطبراني شو على هنايت هو كونني كا لو يكون إنسان سرق أو كا لشندري لو لكن أو أو داعني كواب برهم برهميها برهميها برهم وضبة النهري الجالي ور ونزيد كلامي ده يا من بن عمر بسلاطين الضعيف طبعا ده مثلا مفرادات الحين اللعينين بصيرة كثينة لو الل الامرين الجايين لللع للناس من فعليه سوك دو فعلي باسكرد يجب ملاعنة يعني أريد إشغيبك أو أنت ملعون له يجب أن لاعن يجب أن لاعن يجب أن لاعن والملاعن بفتح جمع بالفتح يعني ملاعن ملاعن جمع, جمع ملعن أي موضع اللعن شوية للعنتك الثلاثة منصوب صفة الملاعن صفتي لعنتك الناس مشتوق المشتقل من الناس ينوس إلى تدلّ وتحرك ويصغر على أنويس وقد على الجمع كالرَّهتِ والقوم طبعاً دائماً كذه الناس مفردين يا، كذه مفرداً شو بي؟ وكم كده يعني قوم أو أنا يعني النساء أو أنا مفرداً ميا لزنت سخويها، كذه مفرداً ميا نك نيتي لزنت سخوي نيتي. ووحينا دون إنسان، آه إنسان على غير مفردي يصير بيقول ل لا لسواشة كخوينيا. والاصل في نطق الئلاس اصل جميع الئلاس له اخوات له دول كثيرة فعدمت الهمزة لقدرة الاستعمال امسك عزبك قال ابوذر ذول استعماله كذا يسمع كلميمه اصليتها مواهب ميم واو هاء سلاج رويشتي او واو متالف هاك يعني ايش راج قبل اسب رويداه ولهذا إذا نطقت بدون قلة اناس أكثر مما يقال ناس الناس يتخلى ماخوذ من مكان الخالي لا ده يعني إنسان أساس صولي دي خاص لتعبت كمكرة كبيد لأن عارض من يد حاجة حاجتي الابتعاد عن الناس وخلوة بنفسه أساس صولوني بترى ويراد به التغوط في طريق الناس او ظلم هو من الفاظ الكناية التي يعبر فيها عما يقبح ذكره بما يدل عليه اللي قال كده بالمتن في طريق الناس أو اللي قال كده كناياتك طريق الناس بغز لمويا يعني جواني اشك عم بقول لك لو في طريق الناس هي يتكلم بطريق الناس الكنايه نوكر بالضبط يعني لا فهمت. لعزك اوكا سيدية سولواني لديه خلطي يشك على سولواني بلعن كنايتك اللي هو السلعودك عما يقبع ذكره بما يدل عليه الموالد جاء موليه الموضع الذي يرد يريده الناس من عين ماء او غدين او نحبه ما كما تقول الشيانية كما قلت السلعودك يعني الشيانية الشيء والابت انسان إيش يصير لي هذه والبراز يفتح الباب الموحدة فراغ مفتوحة آخره زاي وهو المتشع من الأرض يكنى به عن الغائط براس شمش برص بس بسبي اللبتيه لبسر اللبو سر هو المطمئن من الأرض سميت به عدرة الإنسان لأن من أراد قضاء عادته قفض المطمئن من الأرض يعني إطمئنان ده بيضوي متعه لو شو الطريق فعيل بمعنى مفعول كذا الطريق أما عندك شمانيه إذا استوذني فاعلية قضي بي فاعلة قضي مفعول كيا طريق كيد لأن أقدام الناس تطرق وبي إنساني طرق بضمتين طرق وهو مذكر في لغة أهل نجد، أهل نجد بيع نوع مذكى جاء التنزيله وبيجاء تنزيل فضرب لهم طريقا في البحر يمسه. بطلع مهلي عجات للمؤنثة. بطلع مصلوعة. ما أو القرآن بيها. طبعا أهل اللغة هم ذكيا. زور ما لش يسلب عشا. دري والله أو قرأ أو أولف مثلا من قبله. من, قبلي. قبل مبنية. من, قرآن آيات من قبل ما بقول مبنية، بعشرة. دلوقتي والله يودي لفظه هادية شاذة. شتى القرآن بشاذة، شاذة لقرآن. بعكسه، القرآن بن بنزين نعوذربان وذا دنيا. نك آيات القرآن من قبله من ما حمنية لونية على في ونية ليش قصدي لهم طريقة معناه مقابلة من تذكير يعني التذكير أو أوانيد يعني استوائية شديدة على الأخرى في المراد به الواسع بذلك لقراءة بأقدام الناس أو شكل أو قرعه نقع ماء أوش الماء المجتمع أو شكوك ضفه النهر ضفه بفتح الضاد يعني وكسرها قاضي بيتها يان ضيفي نهر يان بحر يدري يان اووادي يان كان يشتكيته و هو كان يشتكيته ضفه دائما او كان لو وأخد البيت هو هو خلق له او هو يخوينا كم؟ كدشري المعلو يعني خل مستنقع بس أهني على كي خويا أو اللي سيبينه هو لا لعينين لا آه. آه. آه. هو الطرد والابعاد عن خير وعن رحمة الله طبعا ده ششيا لعنات بأجمل نبي يعني ما زال يواجه خويا لسه على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 أجل سليم بمني؟ هالعلة دي عودة بيتن ملعون عودة بيتن. تقي لا يصحبون ملعون. ياك لعنتي ياكلابي لجرم أصحابي مناك عطلو هورية مناك لو يتنزل على قليل بدل يلقم دارقي كرم لعنتي خالد يدي ولأو خلينا عنك اللي ما يلعب مكان نيته الإيراني ملابس دي قلت كل ورقة كافش ما يأخذ مني الحديد يك تحريم البول أو التغوط في طرق الناس التي يعبرون معهم أهل يك لبوا مثلا يبول يان أو يجورا لا يعني زائزني وحرامه حرامة لغي خلشي أتوبسي يسر آمي بكاي أو ظلهم يعني أنا يعني الذي يجلسون ويستظلون فيه كليل هذا شنو بس سيبره كليل أنا جرس سيبر يا أخي أو في مواددهم التي يسقون منها يعني لو شلان كواه أعلم مركانيا أي مرة يا يعني غير مركانيا كان أو يسقون منها مواددهم ودوابهم كانت سأود أن أخبري بقول آية أخرى، سلهمو حيواناتك عن جانورك عن يبيكن. هذا مرة بذن أو الأنهار والبحار، جان كناري دادي أكان التي تزهون عندها. لو انخرض بوجستو زبال كيشيل او تحت الأشجار المثمرة، جان جر أو دالاني كأبرهم ينهايا التي يجنون ثمارها ويأكلون منها. يبني خلق هذا كير جيتن كابلها يسلوه من منطقه مما ما يسقط منها فكبل ده منها من ثم وينجس من ياتي منها بي او كلاش وتحلل مع ا كتمتسوا عروقه وانت تغذي تمرته لا كبيس هيك وليت وله لجمرشجان بيسيقه دياده دو كل هذه مرافق هامه الناس هموش شويه شيء مرافق شيء كوا لابو يا المدينه يخرج عليه وراح وضربه وضربه على ذي شفه. فهمت؟ بس سويت قوي مثلاً كده ليلا جرب على كتير خالدني. هذه ما بني عليه نفس ام باست کردن فروش نکنیم، ام باست پیداکردن نکنیم. ای کردن فروش دوسر این نبود، زنگشو پیداکردن نکشیش این نبیتند، بدان وکش این نبی، هم ویدار عیوبیم. مالا هم وی پیزه بیتند. سراغاک علاقه می‌خواد. علاقه وای، هرتیک، کرتیک، پیزای انسانی، پیزای حیوان سمی، زنگشو کردن فروش نیست. کردن فروش دیگه سر نیا، شپیزه. آشن؟ برام نفیه. بله. نفیه مالا. آه اولین نفیه برام، مادام شک پیز بو نسایل اللي كلشي مياش بيصل ما بس ما بس يعني الاولى قالوا له قال بس انا منافع شي غير شي ونيا منافعك هيتي اخويا يقولي فيلم القران اخويا قال دك دك دك دارمان قد نفعوا درمان لاشتريناه كخورا حرام بيكردوه زينكوا هو عجيب يا الله ورسوله يعني في الوشرين دي, دي, دي, دي, دي, دي, دي. نفع وخاروني. خاروني. <تصفيق> بقى يا أبو أبو حن بطنك اللي أبي خارني شنو فيه زايد زنبروين. خاروني شنو فيه زايد زنبروين. كمان هذا لي. آه بالك. بس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 يُقاس عليها كل ما أشبهها مما يحتاج إليه الناس من النوادي والأفنية والحدائق والمجالين العامة. طبعاً قياسه كه مواري وكوينا. هذا السنة هذي كان حد يخك كان أو شيء يشتيا كان دابني كده لم نضع عندك الشيء على كتنيه كده لم نخرج دهين. وغير ذلك مما ما يرتاده الجمهور. كخلق زار السنة أو شيء لنا ويشتميون فيه. ويرتفقون في كذا استوى شو اللي أنا يعني يعني كاسبي أنا سديدي احترام الأطقمات والأشرقا تبي إنسان رزنا خواربنه خواربنه كام فلا يجوز إيانا توبي النجاسة نبي أما بين إيانا عم بخير بس بوب إيسايانا ولا تقدير أصول الشجر بالنجاسة ولو نبي الرجي أو دارانش بوب إيسايانا أو بالجيا بوب إيسايانا تأصيل يا مكين رجل موكين، لأنه يتحلل فتمتص جذوره فيصل إلى فروعها وتماريه. فتتغذى بالنجاسة. كذا والنجاسة ولو استحالت فهي مكروهة مستقضرة. إن التغوط أو البول في هذه الأماكن وأمثالها يسبب لعن الناس لفاعلها لا شو يعني, لعناد وربما لعنتهم يعني لانه هو المتسبب في ذلك او هو كان لما روى الطبراني الكبير هل اكو إمام طبراني لا يعني المعجم الكبير هناك هذا المعجب الكبير هناك مزلة نقصانة نوصلا دا دا تحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم هل يكأزياد المسلمان بدأ للرقاكانيان وجبت عليه لعنتهم. لعنت يعني واجب ده السريان. دوش اللي بيغمر لو إذا الحديث ابن ماجه من آغا مجاهدا فلا جهاد لهم. أزيدان ظل مشكلين. أزيدان هوني أو أزيدان قال يقابل كقلمك ده زال قال يقابل أزيدان بفعلك ده بي. واقعك ت تومي. ششم جاز إطلاق اللعنة على من فعل فيه أدي المسلمين دروس الإسلام على ذلك الشبكة هذا يالله فعل الشبكة كوا السيريمس وما نام له ها السير لعل فعل كاه نقلنا فعلكين ماذا عن مباشر ولد ولد كذا ها فعلنا ولعنه معناه الدعاء بطرد من رحمة الله رحمة الله لعنة بيتلوتر دعاء لذلك كوا لرحمي خواي فورد جاردر وهذا دعاء علي من مظلومين وقال صلى الله عليه وسلم اتبع دعوه المظلوم فانه ليس بينه وبين الله عجاب كما تتوزن دعوة يكتب كظلم لكلاوه سم لكلاوه فانه ليس بينه وبين الله عجاب لماذا الروايه قال وين كان كافرا كذي وين كان كافرا معيتيا يعني الكابلاش كافر مظلومه كافر؟ كافريش باخذ كافري يفهم الشكل بشرتك كظلمي لكا تبيني بني كابلا اهل الكتاب تزي خويا له باشا مسلمان رزومي لكا او يشمول لكا نلو بتسنا المقاتلين مسلمان بكا لا راح مخدعه الشرع معدله هنيه او بلا ظلم لكا او يشمول بينا كا هاشتا اتقوا لعنه الناس لكم بمقدهم وكرهم من فعل هذا أقول لهم ترسين كوا لعلتي خلتي تعب كذي برسه بترابون يا له ووو ونعنهم إياه وتقول أيضا لعنة الله تعالى حينما يدعو الناس عليه فيقولون اللهم العمن فعل هذا تبين يجي شش كذيها كعبد خدال لعنة ذوقك زي كذيك أيش أيش قارئ كذيها بينكم وبين هذا وبيقايع وهذا بيكن باريزك لبوته باستنابكم التخلي والبول في هذه لو يسرى او لكن لو رجعنا نويم في الحديث دي كمال الشريعه الإسلامية وسويها لو فرمودي أو بري ريكوبيهجي جواني شريعه اسلامي ده دعوي برزي شريعه اسلامي ده دعوه من عيد النظافه والنزاع كيستاب فاكيديت المنزاهي ديت وبعدها عن القذاره والوساخه دوري لهم في سياسه وتعديلها عما يضر الناس أجل لكنه يوجده كوا ضرس بيديني في أبدانهم او سلا أشياء وأديانهم تسلل دينيا سلا روشيا أخلاقهم قال الله تعالى أضرب لاي مسيطرين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان ويبن مبينة أوانى أزيد نص الماندلا سبيا وسافر بغير ما اكتسبوا كوالنشياك ديان أو كاليان نكر فقد يحتملوا بهتان وإثمان مبينا دعم في شمول الشريعه أولا أقول لكم أنا أما شريعة إسلام يعني لون منا كسيد قطب لكتابي معالم في الطريق بغض أساسي الشموليه أساسياتك يعني ليس دواء هموش دكا الشامل دكا يعني ارتي مسائل خيره هل يشتشي نقطة عدة دانية؟ فإنها لم تترك خيرا إلا دعى إليه هل تخيراً إلا دباسك إليها ولا شراً إلا حذرات منه هل تخيراً إلا شراً إليها إلا إعمالي أقناك إليها حتى ما في هذه الموابط وجهة الناس حتى لو سألسل آيش وبينت لهم أمكنت قضاء حاجتهم شوين لابد علينا شوين لسألسل آيو قد دقين والأمكنة التي يجب بعدهم عنها وهو شيراني كتابي خودها بالفاليزي يظلم الحديث يشيره إلى قاعدة شرقية أو فالمودة بلغي له قاعدة الشرعي أيش هي أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر أجل هاتف اشتكومه يجب السبب كاربو سبب بسبب سبب, سبب اشتكي يجب بمباشر اشتكي كردبو فإن كان عمل كل واحد منهما مستقلاً على الآخر فالضمان والإثم على المباشر. لذلك ده؟ أجدوش تكمله. يشان السبب بسبب بو يشان السبب كابو يشان مباشر مو براستقوش هيك ده. فإن كان عمل كل واحد منها مستقلاً على الآخر أك كان يليك يشان بتجاك أبو فضمان والإثم على المباشر أو إذا مباشر يشان هيك ديا أو هيك لبتن.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 أو تعني إجاب بس سبب يجب أو وقيمة صبيبك عين أو تحملي شكيدك كهذا المثال في الحديث وكون من إسان وفالقدي فالدعاء فيه الإثم الدعاء للكي فالدعاء قدساء قناع بعضنا يعني الدعاء للكي أو تشين عقدة الإثم والذي قام فيه من لعن المتخلق عن طريق مثلا اويك او جوع لعنات لشكل لو قسمك سلاويك ديال الريكي ولكن المتسبب في هذا الدعاء هو المتخلي شنو السبب كاتبوه له بو دعاء او دعاء يا اخويا نفرقيكو سلاويك ديال السلاويك طاعله جاولب او جوع حاجتك بني ني دك بني ني فهنا يكون الدعاء مباح في حق المباشر ما الدعاء درس لا ربيد لا لباحقيك مباشرة كبير زراد مسلمان بجئنيته وهو الداعي والذي تحمل إثمه المتسبب منه وهذا المتخلي في الطريق المسلم يصلي به في صلب أن كل ما يؤذي المسلمين هو عرامة قال تعالى هرتشك الزدان مسلمان بيتا أحبوا عرامة نصي وأيات بالله من الشيطان رجيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا مهتان الوقت المبينة زيادة الموصلة وانا انا ابرتوا بصن لديك اشتوار هايك اذا الريد باريك دكاتو ويحن تشيري يان الريد حد تشيري ناهيلي هريكة ابي بابا لا بابا خطرتش هريكة جدا اقل هاتو او او عارضي خويتين مثلا عارضي خويتين اقل هاتو الريد كهبو الريد كربو نتفعلي الجشنية بل امزالي دا على من أصل دكاتن خالتي أزيد نادر تنشلوه تبروا بودي جابوا خصنا دا بعد سونكا الله من منار الأم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 حري بسيطار اه سيزالو بوا أو كزاكايلي ني درا ضير دكا يا رقم دكا قد هو في بلا ما جا اردي خويتي او وقتي نتاكاي خويتي اغانيكا اغانيكا ري بري او بيت بكامل لي خويو جاوا زنيوان زراعي دري ملج تابوز راه هو تفصيل الجزوري دابا نمجيش ديكو اما اولي يعني ملك او ملكه ما دم او توانيس اولي بيت جدرا ما باس ما زق باشا دملي من دالكاني عين المستفيد بعينك خل كانك ما نزيد زاد كاملشن. من أين أتيت بهذا؟ يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك نفس الشيء هناك من يكون هناك يكون هناك من يكون قولهاي ناقة، بلام ليك ورديها وليك ورديها أو ملك زراعي عن ملك جشتى، تابويا عن ملك خير من ده، خير ت، لو عقب لا عدته مشاكل، استأمة أو ملك زراعي بيص على كمودي بيص على كمودي تغية حتى وكل شيء لو بيص اللي ذاكره بدو عضله ذي لو هي لا لم يجات حكمات اللون أو مكيف كذا اللو أو حقيقي أمشي. أو حقيقي أقول تقولين حقيقي, حقيقي. حقيقي لا تراضي بين الطرفين دي لو يرجعوا على هم مصابين مصابين دي نقتل بيت كده عمده الاولاد جلدوا لهم ناون دي تسمي دوله شنو زار سول بيزيك زي ليك دي بفتحوا ولقد اه بتتصابوا ليه عالم فالبوليهش تابعك اورده خيوزي حادثه هيك اوره عاد خي كيف عن جابر، رضي الله تعالى عنه، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوال كل و واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث فإن الله يمقت عن ذلك حديث كش طبعا إمام أحمد رواه تكلية والوا صاحب مستقر صاحب كتابي يجلس صحيح كأنه مخاري صحيح بخاري مانير صحيح مسلم مانير صحيح بن عبان مانير صحيح بن خزيمه مانير صحيح بن سكاي مانير ابن سكاي يعني ايه ايه ايه نماء ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه فليتوارى ما هل يجلوان خويدا قرشيدا بلا يكي ولا يتحدث قصنج مكن فإن الله يمقط على ذلك تخدايب المردقان التوراد بنا سنوة طبعا لذلك كان المعدولة لذلك كان الحديث معدول وعلته التي أشار إلى المؤلف هي ما قال ابو داود من أنه لم يسند إلا بن عمار العجلي اليماني وضع على إما رواة أكير بن عمار أن إذا كقولي يعني شرطية شرطية شرطية إيش دشطية ما ما غير ما الفعل بها متحقق أو فعل كذيدا يا يكسر بخلاف لو زي ما إن أضايتني أضايتك. حتى أنا من البلد خلاص دلنا ميدم. ما. ثورنيو لا وقد يمتنع كذا لا يا نبي يا نبي. ثورني ميد طرنيو يكرم. نيوي تغوطا مأخوذ من القائد وهو المكان المطمئن في الأرض. شوفنا شيء آلام لزبي، ثم أطلق الغائط على الخارج المستقدر من الإنسان. هؤلاء دواي غائط بخي لمو عارد شيء مطمئن دكتوره. فالأدوات بغير مباع عشر كلم. مكنا جوا هزائده لمو أوكي ولا إنسان دردتي لو إسائي كبدكورة إسائي. لو جناه يلنا نا يكسرناه يلنا لوين أبو أبو باللفظة كا لبرت سو أول بيتن. لأنهم كانوا يقضون عواجهم في المواضع المطمئنة، الشيء المطمئن لك خالد فهو من المجاز المجاورة. او ده ما بين مجاز، مجازش بقناة قطعية قرآنية، لم كلاماً سبلاً. الله اللي كان كلمه نخسنا، معذوفة او أو كلمه نخسنا خايف قالوا يعني بالله. كلمه نخصانة. انتم على مو من لا والله يعني مو تنات على مو اظن دي مزاز الدنيا يقول لك قصدي مزازه والمزازه اي باشا فهمتني مقوابي مقوابي دتا قشمريات لو ما بلاغ درا ما تغلط ا من دهم تبلين كشي لا خط اي هم دهم بصفم لا بشيله شي كده هو لازم اداني قصدم سبوتو او قال بشيله كازم صاغم ما هو طالع في الجنة؟ نعم بمزازة هو مكتوب يا نعشت يوانيه أو خشخوم أنا خسرت لكن درست المزازة مثلاً بلام القرآن مستحيلة نادش قالوا أو وقت اتياهم يخوان بخير وعشر بالله إلا ثم توسعوا فيه حتى اشتقوا منه وقالوا تغبط إنسان دعاء وليهات مع مرور زمان غائط لهم يسأي بكردان بلام دعاء مو فعلش فعلك شيء رجلان تثنية رجل والرجل الذكر من الناس يعني مذكر بياوبي جمعه رجال طبعا الرجال دمع نهي كلمين رجال دمع نهي بس ده عما يقول قرآن بهاتي سبيدالين دلت واذن في الناس واذن ماذن واذن في الناس يأتوك الرجال يأتوك الرجال الرجال يعني اوام بيا بياضه بياضه هجم على شيء وكان وكان زمق زمق قال بالمصباح وقال جمع قليلا على الرجل وزن تمرة ولا يوجد جم على هذا الوزن والرجلان قيد أغلبي وإلا فهو شامل من أي ثنين أو اثنين. تقدرون الناس هذا الرجلان هو له أغلبية بحكايا قصدي كدري أغلبية بياوي عشان هو جلبتها نلومي نلومي شمس وقمر نار الشمس على على القمر غلبه أو يد بيتن. فللتواارة جاب وشرطه. فهكذا رابطة للجاب أو يك. وإنما يحتاج للربط لأن الجملة الجوابية لا تصدق لي باشرتي هذا الشرط. شو الجملة؟ جملة الجواب لا تقول باشر أو يك واللام لام الأمر. نبوا أمره. والفعل بعدها ملزوم. بحد الألف. والفتحة على الرأي دليل على الألف المعدوفة. لو فليتوارى يقول يتوارى يعني. توارى فللقيت ورايا دائما يجرب فيك اوبوب شدادن معتل الاخر كذي كيف الامور مبني على عرض عرفنا الا و يقول اضضي ما اقضي ما, ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا ارمي يا بني اسماعيل يتوارى يستخفى على عين الناس لما تسير خرجي بزر البيت ويتعد عندش عدته ولا يتحدث ليرقى لهيك أما تزعل بيش باس ما كت كود زعلم أو لا نهجي أنا فيها فيه. أجر مرفوع مو لكنها فيها أجر مرفوع مو أجر مزوج لا هيك جازمها حسب محل ليا حسب محل ليا عربي أجر مرفوعي قد مايا ولا يتحدثاني لا كم كذا نافيا. بالطبع كذاب ولا يتحدث. جازمة. وجزمة. لمرسي تجمع زم علامة مم. جزمي على النون. بس الجزمي على النون. فإن الله جمل للتعليق إلى وقع ما سبق عنه ينطق. تعال أقول لك ذي يمكن يعني تورده بنجع عاجز نبي كده يا دخمن أو كلمة بس قديم هذا كانوا خايفين برضه كان عاجز خايفين لي عز يمكن يغضبوا درست بلان يعجزوا وقتي أو كيشرعينيا كلمه والمقت وشد الغضب مقتش ترابونجي تند ما ياخذني الحديث ذكر الرجلين تغليبا والا بلعكم يشمل الرجال والنساء وهو بعق ان اشد واضر هذيك ما ما دو وجوب التوادع عند اراضي قرى العاجه سعدناه يعني لو يك يكثير بيني يقلق وكانه ولا يحلو امام الناس بيعيشوا يرون عورته دمنه يجازميه كان عوره يكثير بيني سام يعرض التعدد أثناء قضاء الحاج مع الغير دلوزني سأختصر لك أن سر أب إما شو بيني كان شو هترس الأعوران هني اللي ما بيني الدناء لو وقلة الحياة بشرمية وضياع المرؤى فقد روى البخاري عن ابن عمر لصحيح البخاري كابن عمر أن رجل مر على النبي صلى الله عليه وسلم بياد نزك يا عليه فلم يرد عليه. آه من لو تحريم هذه الأمور مأقول من أن الله يمكث على ذلك لو أنا حرامه سكخوا لي ترده بي تردوني خائج الدليل لسوي كحرامه يبي الدليل لتسويه دليل يعني المقت كوكات ترده بي سوي فالمقت عشان البغض عشان البغض والله تعالى لا يبغ لا يبغض إلا على أعمال سيئة خائج الدليل ترده بي ده على سكالة شخاب نبي والتحريم هو الظاهر من الحديث ولكن مذهب الجمهور أنه محمول على الكراتي فقط. هل مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا كانت لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان بدون, بدون تشبيه بدون لصفه المخلوقين ولا تحريف بتفسير المغري بالعقاب ابدا مو يوك ياك قال هذا الزوجا ولا قدره او يد يد الله بك او الله باش ادي لغه القدير القدير هنا ماذا اوج مانزاني اوج جان هذه تسموها دري بيغمبر داف الله عليه وسلم ان قلوب عبادي بين اصبعين ما أو أو إن الله جعل على اصبع على اصبع أكيد ده أو هو أو هو نوايا بعض أدي خذاء من ورد قال ما نقول هذا يزدجر ويني؟ والسؤال عنه بتاع. يعني والسؤال عن يا هكذا صفات الله تعالى يسدو بيها مثلاً الصدور جمعة أول صفات خداي بالبرزجارة فهو أصله من التعدي هذا تن والله مسل ك هي سلف باشا ما احكمت يعني رأناه ما أسلم وأحكم هذه من التعدي على كلام الله تبارك وتعالى نبي تعدي الله صلي الله بالتشبيه يعني يا تحريف أو تأويل الذي لا يشترط إلا دليل تبعنا البابي إن الله على العرش استوى ماذا؟ استوى هستاين المعتزلة دلين استولى أشعر كانت دلين استولى ابن القيم صور جواني نايته وليل قادة دلين يصبح جولكا كانت سيان قوت جولكا كانت أخواني قرأت بفربياني فرمو وقولوا حطة نغبر لكم خطاياكم حطة هو أن يستيق القشمريان كرد حرفة شان زيادة قالوا حنطة كردان حنطة نولا شان زيادة كرد إمامي امام المسلمين فانه يجب زيادة لما كي ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان لك ان تكون لك لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك هذا عظيم علم علم كيفية صفات الله تعالى مبينة على النقل صفات خدائب والرجال همونها سنقرها وسائل لا على الحق نقل سعق <تصفيق> الرابي أستاذي ومسلكهم أحكم ظلم أحكم فيها لأن الأمور السمعية الغيبية الحكمة فيها أن يتلقى الإنسان على ما ورد بدون تغيير كواتي أو هابرين يا جديد فهذا هو منتهى علم الإنسان فيها أو, أو بردوية فطريقة السلم أحكم اعلم واحكم بشرطين لا بدو شرطيك ان يتجنب التمثيل والتشبيه لا بدو معنى تمثيل معناه تمثيل وتشبيه ايش معنى تشبيه ايش معناه تشبيه ايش معناه ايش معناه ايش شيء ايش معناه ايش معناه ايش معناه اتفاوك وهو السميع البصير السميع ببين سمع نابي بصير ببين بصر ماهي ولله مثل لاعلى اوانا يا اخوة سميعا سميع بلا سمع بصيرا بلا بصر اخوة نابي ولله مثل لاعلى الثاني اجتناب التكيف وكيفية ثنيتنا فلا يعتقد ان كيفية صفة الله كذا كذا ثاني فمن آمن في الله تعالى على ما وصف به نفسه ليا قاعدك ما نيل دين الإسلام نحن نفهم كلام الله على مراد الله ونفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله نقرأ كبرى سب مراد خط مراد خط سين وجانب التشبيه والتكيف ليا دبي انسان أول إيمان بصفات خواي برضو قاربيني لسه فسس... لسه أول كخواي قالوا بقولوا وصفي خواي كذي يا يان بيقام بالا كيس الله أجمع وصفي خدا بي بي بي كذي يا وجانا والتكييف دبي تشبيه دبي تكييف فق حضر دو السلامه سلام الدبي والعلم والحكمة وذلك أن لن يصله يجبر <تصفيق> <دي جن. تصفيق> وما لو إما وما إما اما تقدير الخطا وهو انكار او الى لغه تشبيه وكلاهما ضلال وين هل ياك غمرا بي غمرا بي مصيرك يتليد يا ينلاصي مدغان تعطيلك وقول ان سميع لطيف لان سميع بالاسمع تعطيلك اي تعطيل ووين قالوا ان قالوا ان قالوا او الى تشبيه يا تشبيه بإنسان بين انسان وكلا الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واقول الحمد لله رب العالمين